حين يتقاسم الأحبة الأكفان أجر الصحابة القرعة فكان لحمزة قطعة قماش إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدا رأسه فقال صلى الله عليه وسلم مدوها على رأسه لم يكن حمزة وحده بهذه الحال فحين تهادى صلى الله عليه وسلم يتفقد أحبته المسافرين توقف أمام حبيب سبق أن أبكاه فاضت العيون أمام مسافر ليس في حقيبة سفره سوى قرآن أنار به البيوت والعقول رحل مصعب بن عمير لم يترك من الدنيا سوى سيفه وثوب الله يستر كل جسده مشهد ظل يبكي عبد الرحمن بن عوف ويبكي رفيقه خبابا فيقول هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه فإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر وإذا كان حمزة ومصعب لم يحظيا بكفن يكفي فهناك من لم يجد له صلى الله عليه وسلم كفنا فاضطروا إلى لف الشهيدين والسلاسة في كفن واحد حتى قال أحدهم قلة الثياب وكثرة القتلى وكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد كانت مناظر التشويه فضيعة حتى خشي صلى الله عليه وسلم على النساء من الاقتراب إلا امرأة واحدة وذلك حين تعرف المؤمنون على شهدائهم إلا واحدا بلغ التشويه به درجة عجزوا معها عن التعرف عليه فرجحوا أي أن يكون أن سب النضر فهو ليس بين الأحياء ولا يمكن أن يفر فنادوا أخته الربيع بنت النضر علها تتعرف عليه، فأقبلت ملهوفة بين الجثث حتى أوقفوها أمام جسد شجاع مجهول ومذهل توقفت تتأمل جسدا مزقته أكثر من ثمانين ضربة فلم تعرف لكنها لم تنصرف جلست وكأنها تفتش عن ذكريات الطفولة في شوارع طيبة مدت يدها نحو كفه فرفعتها فتسارعت دقات قلبها وقلبت أنامله ففاضت عيناها وعلى نحيبها إنه هو إنها أنامل أنس جسده كان ساحة لمعركة أخرى ولو كان له جسدان لأتلفهما في سبيل الله إنحنت الربيع كالفجيعة على أخيها والتف الأحبة حوله في الوقت الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم يتفقد بعض أجساد أحبته الشهداء يتفقد أجسادا لم تدفن كما أنها ليست على أرض أحد فأين اختفت